ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ملاما ألفى بعدي واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك, أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وان منهم لفريقا يلون السنته بالسوء وان منهم لفريقا يلون السنته بالكتاب لتحسبوه من الكتاب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 أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميثاقا مبينا لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمن ولا ولتنصرنه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمن النبي ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم أصري قالوا أقررنا قال قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير إيم الله يبغون ونهو أسلم من في السماوات والأرض طوعا طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما وما أنزل علينا وما أنزل على إذراهيم وإسماعيل وإسحاق, وإسحاق ويعقوب والأسباق وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمين ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره, وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد ايمانهم وشهدوا ان الرسول حق وجاءهم البينات وَالَّذِينَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الضَّالِّينَ أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ إلا الذين دابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبكم وأولئك هم الظالمون ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل, فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئك لهم عذاب اليم وما لهم من ناصرين لن تناموا البر حتى تنفقوا مما تحبون ولا تنفق من شيء فان الله به عليك الله سمي الله لمن حميده الله الله الله اكبر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 كان حلا لبي إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن, من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فتوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم صَدَقَ قل صدق الله فاتبعوا ملة وَمَا حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت هضع للناس من مذيب بكة مباركا وهدى للعالمين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 قل يا أهي الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شيد على ما تعملون قل يا أهي الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله عن ما تعملون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 واذكروا مات الله عليكم إذ كونتم أعداءا بين قلوبكم فأصبحتم, فأصبحتم بنعمته بنعمه إخوانا وكونتم على شفا حفرة وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها.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 وأولئك هم المسيحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم الدينات وأولئك لهم عذاب العظيم يوم تبيد وجوه وتسود وجوه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 ولو امن اهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون واكثرهم الفاسقون لن يضركم الا اذى وان يقاتلوكم يولوكم الاجبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الدلة أينما تقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا, وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء